إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها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 والضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سمع الله لمن حمده اللهم إنا نحمدك بالمحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد القلوب لك مفضية والسر عندك علانية ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي لا تأخذه سنة ولا نوم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت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 اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك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 اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا من حفظة كتابك الكريم ومن أنصار سنة نبيك الكريم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا اللهم وصلت عنان السماء وليس لها غافر سواك يا خير الغافرين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرهة عين ولا أقل من ذلك نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم يا مدبر الأمور دبر أمورنا فإننا لا نحسن التدبير يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم جعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم لا تطردنا عن جنابك فإنك ان طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك اللهم إنا توجهنا إليك تركنا أهلنا وتركنا ديارنا وتركنا كل شيء وتوجهنا إلى بابك الكريم نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم اغفر لنا وارحمنا واجعلنا من عتقائك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تخرجنا من مصلينا هذا إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وأعطيت كل واحد منا مسالته واعطيت كل واحد منا مسالته يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا من لا تختلف عليه اللغات سبحانك تركنا كل غني وقصدناك وتوجهنا إلى بابك الكريم فأنت رب كريم رحيم ودود اللهم جد علينا بعفوك ومغفرتك ورضوانك اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وحم حوزة الدين اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم واجزهم عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسحورا إلا فككت سحره وأبطلته، ولا معيونا إلا عافيته وأبرأته، برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لجميع موت المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى الآل والأصحاب أجمعين